وإن المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الم تر الى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون ويحلفون على الكذب وهم يعلمون أدى الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فصدوا عن سبيل الله فلهم أولئك أصحاب استحود عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان لن يَدْعُوْنَ حَصُنُهُمْ اللَّهِ مِنْ شديد العقاب الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط Well, <laughs>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 nog heide to daar nog Oh. shame उस साल से Oh. Uh -huh. بسم الله سَلَّتُوا فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ وَالَّذِينَ معه إِذْ قَالُوا تغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك تركدنا <تصفيق> ربنا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المضروب عليهم ولا ذيك الاحلى الذي خلق <تصفيق> والذي والذي صراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم ويرى المضروب عليهم والضالين. قَنَفَلْ رَبِّهِ فَصَلَّى الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم أو نعوذ بالله من صلع من